ينبغي أن نفهمها وأن نعيها أن الله جل وعلا قد يسخر الإنسان طريق الخير رغما عن أنفه فهو قد لا يريد أن يذهب إلى أماكن الخير لكن سبحان الله رب العالمين من رحمته به أنه يهيئ له هذا المكان فيأتيه لكن يأتي هنا قضية من هو العاقل من هؤلاء الناس الذين الله جل وعلا هيئ له هذا الأمر العاقل هو الذي إذا هيئ له هذا المكان وهو يعلم في قرار نفسه انه راعي ذنوب أن راعي معاصي أنه, رأي... أنه بعيد عن الله جل وعلا ثم ما أن يرى نفسه وإذا به موجود في هذا المخيم أو في هذه المحاضرة أو بين أناس أخيار يأتي هنا العقل يأتي... تأتي هنا الرجولة الحقيقية في أي شاب من الشباب أو تأتي حقيقة الفتاة المسلمة او المرأة المسلمة او ذاك الرجل المسلم تأتي الحقيقة الآن هو أنه يتأمل ليش انا اصلا ما عندي خير انا راعي ذنوب راعي معاصي ليش الاجابه هنا اللي جابك هو والله ليش حتى تعود وترجع الى الله جل وعلا عشان من الشباب كغيره من الشباب جاء سبحان الله هذا الشاب كان مروج مخدرات اصلا كان بعيد عن الله جل وعلا وجاء للمخيم سبحان الله هو يقول بنفسه يقول كنت في قرار نفسي اني باجي اتمشى يمكن يحصل لي واحد أضيع من ربعي أو احصل واحد اللي بي توب اقول له لا توب يوم زار المخيم وراء اهل الخير راى انه من المناسب انه هو يعود اني انا الان اللي جاي بخرب ناس أنا لازم أرجع أنا ثانين غلطان أثرين ماشي في الطريق خطأ سبحان الله قال لي أبا صلي صلى في سجوده أطال في السجود وكان يبكي بكاء حر بكاء مر حقيقة كثير حار جدا تخيلت والله يا أخوان أنه ما يقوم من سجوده وخفت عليه والله يوم انتهى من الصلاة قلت له ما الذي أبكاه قال واللهني لا أعرف أنا بكيت لكن ما أدري وش اللي أبكاني أصلا لكني أعرف أن الله جل وعلا أراد بخير في هذه اللحظة حتى بكيت ثم سبحان الله العظيم مع الوقت يعني رجع وتاب إلى الله جل وعلا وأناب ورجع إلى أولاده كان عنده طفلة يقول والله ان طفلتي ولدتك والله ما رأيتها لأني كنت مع شباب مروجين مخدرات وضايعين العجيب سبحان الله في يوم الايام بعد توبته اتصل علي بالتلفون وقال انا عند المسجد الفلاني رحت وإذا مع سيارة صغيرة مع حلويات يبيعها على شنطة السيارة بعد كل صلاة قلت له سبحان الله عساها تكفيك قال والله العظيم أني أجد في هذه رغم اني ما أجد فيها إلا قليل يمكن أجد في اليوم مية تسعين خمسين ريال لكني فيها لذة وفيها سبحان الله طمأنينة وخير لي وأجد فيها سبحان الله يعني خير عظيم لي يقول أنا أجد فيها الخير لي كثير وأجد أن الله جل وعلا يرزقني بها رزق عظيم ولا أعود لما كنت في أول يقول كنت أول تحصل على يعني المئات الريالات والألوف ومع ذلك ما وجدت فيها الراحة والاطمئنين واجد أنها تسلم مني بسرعة هائلة فالآن يقول أنا مطمئن ومرتاح وولدي الصغير معي الذي ما كنت أراه أصبحت لا أفارقه فالله جل وعلا إذا سخر لك الخير فلا تردد وهذا خير من الله ساقه لك فأدخل في هذا الخير وان ولجت إن شاء الله ستجد من الله الخير العظيم